رب ما أ ج ل ذكرك رب ما أ ع د ل حكمك رب ما أ ص د ق قولك رب ما أ و ف ى عهدك رب ما انجز وعدك إ ل ه ي تم نورك فهديت فلك الحمد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 اللهم أ ن ت احق من ذكر و أ ح ق من عبد و أ ع ظ م من ابتغي و أ ر ف من ملك و أ ج و د من سئل و أ و س ع من اعطى أ ن ت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء ه ا ن م إ ل ا وجهك لن تطاع إ ل ا ب إ ذ ن ك ولن تعصى إ ل ا بعلمك تطاع ربنا فتشكر وتعصى ربنا فتغفر أ ق ر ب شهيد و أ د ن ى حفيد يدون النفوس واخذت بالنواصي وكتبت ا ل آ ث ا ر ونسخت الاجال القلوب لك مفضيه السر عندك علانيه الحلال ما أ ح ل ل ت والحرام ما حرمت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 الذي لا ت أ خ ذ و ه سنه ولا نوم إ ل ه ن ا فرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه و أ ن ت حبيب المتهجدين و أ ن ي س التائبين وراحم المذنبين إ ل ه ن ا ان ط ر ت ن ا عن بابك ف إ ل ى باب من نلتجه إ ل ه ن ا ان قطعتنا عن خدمتك ف خ د م ة من ن ر ت ج ي إ ل ه ن ا ان عذبتنا فانا المستحقون للعذاب والنقم وان عفوت عنا فانك أ أنت, انت اهل الجود والكرم الهنا اخلص لك المؤمنون وبفضلك لك الصالحون وبرحمتك تاب المذنبون يا جميل العفو اذ اخذني برد عفوك وحلاوه مغفرتك و إ ن لم نكن اهلا لذلك يا ارحم الراحمين فانك انت اهل التقوى واهل المغفره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 الهنا كيف نعتذر اليك اذا ختمت على السنتنا ونطقت جوارحنا بكل الذي قد كان منا الهنا تائبون اليك فاقبل توبتنا واستجب دعاءنا وارحم شبابنا واقلنا عثراتنا وارحم طول عبرتنا ولا تفضحنا بالذي قد كان منا إ ل ه ن ا ما عصيناك جهلا بعقابك ولا تعروضا ل ع د ا ب ك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 إ ن ق ط ع ت ح م ل ك عنا وخجلاه من الوقوف غدا بين يديك وفضيحتاه إ ذ ا عرضت اعمالنا عليك اللهم اغفر ما ولا سترت علمت ما تهتك اغفر ما علمت ولا تهتك ما سترت, اغفر ما علمت ولا تهتك ما سترت.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 ان غفرت فخير راحم انت وان عذبت فغير ظالم انت أ الهنا نسالك تذللا فاعطنا تفضلا اجعل طاعتك همنا وقو عليها جسدنا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 فامنن علينا بطاعتك وبترك معاصيك ابدا ما ابقيتنا ولا تفضحنا بسرائرنا ولا تخذلنا بكثره فضائحنا انك انت الغفور الرحيم وأنت ل ف ل ه الدكتور محمد ر